فبل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جليل قال من سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جليل عسى الله أن يأتيني بهم إنه هو العليم الحكيم عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِإِنْ جَمِيعًا إنه هو العليم